بسم الله الرحمن الرحيم عبث وتوانا ان جاءه وما يدريك لعلّه يزكى او يذكر فتنفعهُ الذكرى ان من استهنا له تصدى وما عليك الا يزكى وان وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكره فما إنشاء ذكره في صحف كرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة قرا من بررة قتلى إنسان من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أن يشره كلا لما يقض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 وفاكهة واباً متاعاً لكم ولأنامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه وبنيه بكل لسان من منه يومئذ 111. ووجوه يومئذ مسفرة 112. ضاحكة مستبشرة 113. ووجوه يومئذ عليها غبرة 114. ترهق ما قسرة 115. أولئك هم الكفرة الفجرة